الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر الخيرات والبركات والرحمات شهر يعفو فيه سبحانه وتعالى عن السيئات شهر يرفع فيه ربنا جل وعلا لكثير من عباده الدرجات شهر يكتب الله عز وجل فيه لكثير من عباده الفوز بروضات الجنات قرأ إمامنا وفقه الله بصوته الحسن آيات عظيمة كان من ضمنها آيات الصيام قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول سبحانه وتعالى لعلكم تتقون مبينا أن الحكمة من مشروعية هذا الصيام ليس مجرد الجوع والعطش وإنما هو تحقيق هذه الغاية العظيمة والصفة الجليلة ألا وهي صفة التقوى مرت معنا أيضاً في قراءة إمامنا آيات كثيرة أمرنا الله عز وجل فيها بالتقوى يقول سبحانه وتعالى واتقوا الله واتقوا الله وأعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين واتقون يا أولي الألباب واتقوا الله وأعلموا أنكم إليه تحشرون والآيات في الأمر بالتقوى وبيان صفات المتقين وعظيم ثواب المتقين كثيرة لكن ما معنى هذه الصفة ما معنى التقوى يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. ويقول طلق بن حبيب طلق بن حبيب رحمه الله التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعض أهل العلم التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل المأمور وترك المحظور. إذن أيها الاكارم التقوى بمعنى مبسط هي فعل الواجبات وترك المحرمات لا يلزم أن يكون المتقي مكثرا من الخيرات لا يلزم مجرد أن يترك المحرمات ويفعل الواجبات هو من المتقين بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى شيئا من صفات المتقين قال سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات يؤكد هذا المعنى قال سبحانه وتعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لاحظ جنة عرضها السماوات والأرض فإذا كان عرضها السماوات والأرض فما مبالك بطولها أعدت للمتقين ما صفات المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لاحظ هذه الصفة الأخيرة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إذن هل يمكن أن تصدر الفواحش؟ وظلم النفس من المتقين نعم ولا يلزم أن تكون الفواحش الكبائر مجرد الكلام احيانا البدي قد يكون من الفواحش مجرد بعض الصغائر قد يكون من الفواحش والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بماذا يتميز المتقي عن غيره من المسلمين أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اذا هذه الميزة العظيمة لهم أنهم لا يصرون على الذنب قد يقع المتقي في الذنب لكنه لا يصر عليه يخاف الله عز وجل يدرك عظمة الله يرجو ثواب الله يحب الله فيمنعه هذه الصفات من الإصرار على الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء خطاء صيغة مبالغه يعني أنه كثير الوقوع في الخطأ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم إذن أيها الاخوه الأحباب إن هذا الشهر الكريم فرصة لنا أن نحاول تحقيق هذه الغاية من مشروعية الصيام وهي التقوى فرصة لنا أن نجاهد أنفسنا لأن نكون من المتقين وذلك بأن يبادر الإنسان بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي وهذا أمر واجب التوبة واجبة والمبادرة بها واجبة قال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فتأخير الذنب ذنب آخر يحتاج إلى توبة فهذا هو الأصل أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب والمعاصي لكن إذا ضعفت نفسه ولم يتمكن من الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي فلا أقل من أن يحسن من حاله لما لا أقل من أن يحسن من حاله فيترك بعض الذنوب عازما على ترك الذنوب الأخرى مستقبلا يجتهد في فعل جميع الواجبات وإن لم يستطع فعلها جميعا يفعل ما يستطيع منها عازما على الاتيان بالبقية مستقبلا ليكون رمضان هذا فرصة لنا لتغيير أنفسنا لعلكم تتقون ليس المعنى أن نكون من المستقيم في رمضان فقط أيها الإخوة رمضان فرصة لتغيير النفس حتى في باقي العام رمضان فرصة لأن نخطط لبقية العام أن يكون حالنا في رمضان وبعد رمضان خير منه قبل رمضان وبذلك نكون فعلا ربحنا في هذا الموسم العظيم بذلك نكون فعلا قد اغتنمنا هذه الفرصة كيف يجاهد الإنسان نفسه؟ رمضان فرصة لأن يكثر من الطاعات الحسنة تجر أختها والحسنة تعين الإنسان على أن يأتي بحسنات أخرى فانصح نفسي أيها الإخوة وإياكم بأن نعزم من الآن من الليلة الثالثة من رمضان على أن نحقق اهدافا محددة في هذا الشهر حقيقة ندركها جميعا في هذا الشهر أننا في ختام الشهر نقول ما أسرع أن انصرف رمضان تصرمت أياماً سريعا يعني تفلتت منا كما يتفلت الماء من يد الإنسان لم يحس بانصرافها كيف نتمكن من ألا تكون حسرتنا في آخر الشهر عظيمة في آخر الشهر ننظر إلى الأيام الماضية ونقول ليت نزدنا من الطاعات، ليتناغتنا تنامنا تلك الأيام الفاضلات لأجل أن تكون حسرتنا أقل، نحقق الأهداف من الآن، نبدأ بتحقيق الأهداف من الآن، نرسم الخطة، أريد أن أختم عدد الختمات المعين، أريد أن أذكر الله يوميا بمقدار معين، أعزم على أن أقول لا إله إلا الله وحده ولا لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، في اليوم مئة مرة من الآن. أعزم على أذكار معينة يوميا أعزم على ورد محدد من القرآن يوميا أعزم على أن أدعو الله عز وجل يوميا أعزم على صدقه معينة يوميا إذا أضع لي هدفا في الشهر ثم أقسم هذا الهدف على مدى الأيام ولا يمر يوم من تلك الأيام إلا وحققت هذه الأهداف ثم إذا صرف الشهر وإذا بحسرتنا أخف نكون قد حصلنا شيئا من خير رمضان وحصلنا شيئا من مكاسب الشهر ثم هذه المكاسب ستعود حتما على قلب الإنسان بالإيمان والتقاء وانشرح الصدر والخير ولذة العبادة وحلاوة الإيمان لأن الله عز وجل وعدنا بذلك ووعده سبحانه وتعالى لا يتخلف نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين وأن يجعلنا من عتقائه من النار الفائزين بجنة النعيم هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد